بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قد حن غيرات <تصفيق> صباح فأثرنا به قاص وسفن به جماع إن الإنسان لربه كنود وان انه على ذلك لا بالقاهر لا شديد اتعان يا الا ما في القبور وحصل ما في إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ اللَّ